انتم مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله اكبر يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله ولا نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تقولوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة As-sabul jannatuhul faizun, lalu azalna hadal Quran, ala jbal la raiyithu qashaa, la raiyithu qashaa, mtcddaa min